بسم الله الرحمن الرحيم الرغاة للأنتاج الإعلامي والتوذية يسرها أن تقدم لكم هذا الإخضار المتميز الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على طالمين إلهي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 وا الى كيف قد عسلت سواك الهي عجبا لقلب انت شققته ولسان انت انطقته عجبا كيف امرت بالوحدانيه لسواك الهي يا مفرج كربتي بك استجير فلا يجير سواك الهي يا مؤنسي في وحدتي عجبا إلى الخلائق كيف سألتت بتواني وأشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الأول والآخر والظاهر والباطل وهو بكل شيء عليم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وططيه من خلطه وغليله صلوات ربّي وسلامه عليه أما بعد فيا إخوة الإيمان والإسلام لقاؤنا اليوم معكم بأمر الله عز وجل بعنوان التربية أول طريق الأصلاح وحب الله التربية على كتاب الله وعلى سنة رسول الله بأبنائنا أول طريق الإصلاح بل هو أهم وأول قطوة نقطوها في إصلاح أمة بأسرها وجبب ذلك أن علاج العود وهو صغير أيسر فإن نبد العود وكبر على عدل استقامة فإن إعادته إلى طريق الصواب أعثر ولأنهم قديما قالوا التعليم في الصغر كالنقش على الحجر له أثر عظيم باق والتعليم في الكبر كالنقش على الماء باستثناء صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الناظر في كل جيل يجد أن قمة الجيل تبدأ منذ الصغر يستثنى من ذلك صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لحداثة الإسلام في قلب كل منه فقد أتى الإسلام إلى جديرة العرب ومنهم من هو في سن رسول الله ومنهم من يصغره بقليل ومنهم من يكبره بقليل ومنهم من يكبره بكثير لكن تربية رسول الله خير خلق الله أحب خلق الله إلى الله جمع الله له النبوة والرسال ملهم بأمر الله ملهم من قبل الله يوحى إليه من قبل الله ترضيته لأناس في الكبر له هو رحدة تترك أثراً أعظم من أثر أي مرف ولو كان يربي في الصغر لكن لنا نحن سواد البشر التربية في الصغر لها أعظم الأثر ونعمل بالتربية اصلاح أبنائنا تربية أبنائنا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أي شيء يصلح يصلح من الجذور ولا يصلح من فوق شجرة دب المرض فيها من جذورها افعل ما تفعل في رأسها وأوراقها لن يجدي فعلك ثمرا العلاج لابد أن يكون في الأرض فإذا وقيت على ذكى على جتاب الله وعلى سنة رسول الله وتقيده شرع الله وعرضته امه شرع الله لن يخرج للوجود الا مسلما كما ينتبه ان فعلت وفعلته وبعل هو وبعلت الامة بأسرها وربت ابناها على شرعها من يحمل لواءها غدا ربيع اليوم غلام الغد رجل بعد غد من أين يأتون بقادة لنا من الخارج لن يستورجوا فيأخذون من بني جيدة من أبنائنا الذين ربيناهم على شرع الله فيصلحون بشرع الله ويصلحون بشرع الله اذا ايسر طريق لك ايها المسلم واهم طريق لك ايها المسلم في اصلاح مجتمعك هو تربية ابنائك حسن تربيتهم على شرع الله وكي تنربي ابنائك واحسد الله ومن متى تبدأ التربية قال أحد علمائنا تربية ولدك تزأ منذ الرضاعة واستدلت بقصة للإمام الجويني إمام الحرمين الفقيه الأصولي يقول كان الجويني إذا قضب كالسيل الهاجر منطلقا خضب الناس ذات يوم فتلجلج ثم توقف وقال والله اني لا اعلم سر هذا التلجلج قيل ما هو يا ابا قال ان ابي وابوه كان فقيه الاصول ايضا ان ابي كان لا يصعم الا حلالا وفي يوم من الايام غابت امي وبكيت بكاءاً مئيراً فأخذتني أبث لجارنا وألقمتني سديها وأربعتني من سديها فما هي إلا مصد وحيدة وأتى أبي سديعاً مسرعة أوقفها نهاها نهرها وقال لا تفعلي فإني لا أطعم ولدي إلا حلالا وإلى الحراب يا إمام قال إنك أمة لجائي البلد ملك لك ولا يحل لبلوك إلا بإذنه ولا يحل لبلوك إلا بإذنه أدا فزعا قائد من اجل مطفه نزلت في فلي ولدي يخشى ان تنزل الى معدته استدل بذلك شيخنا وقال تغطيه ابنائنا تبدا مع الموالد ومع تحري الحلال لان الطعام الذي تطعمه لزوجك يستحيل بقدرة الله لبلاً لولدك إن كان من حرام فنبل زوجك لولدك حرام وبدأ يقول إن أول خطوة في التربية لتحرّد حلال في إطعام نفسك وزوجك وأولادك وأنا أقول معذرة شيخنا الجريد ما استثلت به طيب لكن تربية الأبناء حقا لا تبدأ منذ الرضاة ولا تبدأ منذ الزواج بل تبدأ قبل الزواج بمراحل كيف ذلك وحي الله ثم طل على رسول الله صلى الله عليه وسلم معلوم في بني الناس وفي هذا الزمن أن تغذية الأبناء بالدرجة الأولى على عاجة الأمة فظالما سواد الأمة من رجالها إلا من عافاه الله يخرج من عمل إلى عمل أفلح أن يلغو الرجال في لقمة العيش في هذا الزمن المتطاوي الوالد خارج المنزل وترطية الأذناء على عاتف الأمر وقلما يتدخل الأرض والرمز الوحيد للأبي الذي تستثمره الأمر هو أنه رمز عقاب كلما فعل الطبي شيئا تخوفه بأبيه حينما يأتي أضار سأخبره إذا التربية بالثرتة العليا على عاشق الأمة فإن أردت تربية ولدك أحسن تربية على شرع الله عليك بداية أن تحتن اختيار مربية أي أمة وحي بالله يوم الثاني حقوق عليك تبدأ قبل الزواج بدليل اذا يرحل اليه رضي الله عنه وارضاه والد يشكو عقوق ولده فتغير الولد وقال لا قال ما وكثر تتحدثون عن حقوق الوالد على ولده اما ليورث على والده حقوق امال بتقولوا كده بالقد بالقد الولد ده ملوش حقوق وعيهما اشد حاجه من الاخر من اللي بيحتاج للسنة الأول؟ الأرض اللي بيحتاج للسنة ولا الاسنة اللي بيحتاج للسنة نرى في دنيا الناس كثيرين من الأعباء يعيش ويموت ولا يحتاج لولده يعيش ويموت وهو مربٍ طاضل منذف مدوش معلّم إلى أن يموت الأب والولد يعيش في كلف أليم فومكن الأرض ما يحتاجش للسنة لهذه لكن ابن منذ الميلاد مفتاد لرعاية أبويه فرد عليه عمر فيما سأله الغلام أليس للولد على والده لقو قلم له لا. لقو قلمه قال أن يختار أمه وأن يفتن اسمه وأن يعلمه الكتاب صل على رسوله يا أمير المؤمنين والله ما أدى لي حقا من حقوقي أبا أمي فهي أمة الزنجية إهداها إليه أحد أصدقائه فاتخذها زوجا وأمتني فقد سماني جعلة وهو أسم بحذرة لا تعيش إلا في الرواس أي نداف وَأَمَّا الْكِتَابَ فَلَمْ يُعَلِّمْنِي من حَرْفًا فقال عمر للرسل اذهب يا رسل فقد عطقت ولدك قبل أن يعطلك ملقت بالعقوق نستدل بذلك على أن حقوق ولدك عليك وحسن طربيتك لولدك تدأت منذ اختيارك لدوجك صلاح المجتمع? وعدات فساد المجتمع? حسن اختيار زوجة وتوب اختيار زوجة. ونرى كثيرين. يفسد بزوجه. وآخر وآخرون ينطلط حالهم بأزوجه. وحب الله يا مؤمن. اختيار الزوجة أمرٌ مهمٌ جداً لأنه يتوقف عليه مسارٌ كثرة فإن اخترتها من آل اللحو والغناء علمت أبنائك الغناء وإن اخترتها من آل السنة والقرآن علمت أبنائك القرآن وإن كنت أنت من أهل القرآن وهي من أهل الغناء سيسمع بلوك القرآن وأنت في البيت وسيسمعون الغناء وأنت خارج البيت فلما كان مفتك خارج البيت أطول وأخبر من مفتك داخل البيت كان تأثير أمهم فيهم أكثر من تأثيرك عنها تفكد هي وتصلح عنها وتكون الحياة ركاباً من المشاكل والمعطق في وجه الحق لأثلت انتبه مع أنت اختيار الزوجة في الإسلام أداة ركيب أداة ركيب في طلاع المجتمع تجد حبيبك ظل الله عليه وسلم قال في هذا الباب كلمتين كلمتين وقع بهما من هذا لامه لتزيره على درب يوصلها لصلاح المجتمع فقد قال حديثا ككلمه للرجال الباغيين في الزواج يضع لهم اسس الاختيار وكلمه لاولياء ابن واحد الله يروي الإمام البخاري ومسلئ في صحيحيهما فالحديث مستفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأرفع لمالها لجمالها لحسبها لدينها تصفر بداة الدين تربت يدانك هذا الحديث ظلم مع المسلمين وقهم فهما خطأ ظلمه عوام المسلمين وبعض المتدرعين من وعاظ المسلمين وحب الله يقولون يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رسوة الاختيار في الإسلام أربع ثم ذكرها ثم رغب في الأثيرة وهي الدين قلت هذا خطأ حبيبك لم يرغب في المال ولا في الجمال ولا في الحفظ ولا في الدين ثم أكثر من الترغيب في زاج الدين لماذا؟ حبيبك صلى الله عليه وسلم لم يرغب إلا في زاج الدين فقط وإنما لما ذكر الأربع كان يذكر أعراق القوم وذكر القوم وتلوك القوم وعجز اختيار القوم أما هو فأمره اختصر على جلمة وحيدة وهي فاصفر بدليل أن حديث حديث صلى الله عليه وسلم افتتح بفعل مدني للمجهود تنكح تُنْكَح لو كان القص من رسول الله أن يُرشِدك إلى الأربع معنى لقال انجعوا المرأة لأربع أما وقد قال تُنْكَح فالمعنى يُفكِّر الناس يرغب الناس في المرأة لأمور أربعة أو لبعضها أو لها كلها حبيبك في يقول صلى الله عليه وسلم تُنْكَح يعني ينكح الناس المرأة بهذه الأجزة الأربعة أما أتاتنا الإسلامي فهو الأتات الأخيرة وهو طفط بداخل تين ثلث يدان إذن حبيبك صلى الله عليه وسلم يذكر أعراف القوم ثم يرشد لمسلمين الموحدين الذين يبقون الوصول إلى أكبر دين بذات الجين لكن هناك كلمة وفقت معه حبيب صلى الله عليه وسلم يقول في توسيهه المماثر فاضطر كان شراح الحديث اضطر ببعلى اكثر تغيرت قلت سبحان الله اضطر كلمة ضعبة فلما يقولها رسول الله ويفرقه ما هو ايثر منها وحي لله وصل على رسول الله رجعت الى اصل الكلمة فوجدتها قبل استخدامها في الحرب في الحرب نقول حربنا اسرائيل فظفرنا بها في 73 وظفر السنة في 67 يبقى الظفر النطر والوصول الى المراد في الحرب أو في مهمات الأمور فلما قال حبيبك صلى الله عليه وسلم للمقدم على الزواج فضر ولم يقل فقط قلت والله بأمرين معا بسببين وصل رسول الله لتبطيل هذه الكلمة الأول إرشاد المقدم على الزواج واختيار الزوجة إلى أن أمر زواجه من الأهمية بمكان. وصلاح المتدمع وصلاح ازراب متوقف على هذا الاختيار الامر الثاني لان المقدم على الزوال تيدخل في معاناة تشفئ من يحارب كيف ذلك؟ ترغب انت في ذات الدين وابوك يحاربك يريد ذات الحسب ترغب في ذات الدين وامك تحاربه تريد ذات الجمال. فان رحلت الى ذات دين وجدت قسرة تحاربك. فهل تتثبت? هل تتثبت? هل تتثبت على اختيار ذات الدين ولا تتزحزح? تجد من اصدقائك ومن رفقتك من يحاربه ويرشده الى ذات الجمال وانقل دينها والفقير يرشدك الى ذات المال وانقل دينها وأمير يرشدك الى ذات الحسد وانقل دينها كل هؤلاء يحاربون بل نفسك التي بين جنبيك من الممكن ان تحاربك كثت كثير من شبابنا إلا من رحم الله يقول يا جاي خريض أن تحس لي عن زوجك فأل حسنك طلباتك مواطفاتك يقول ذات الدين والقرآن والانتزام والخبر والنقاط وآخر حاجة جماعي يحدثكم مأبوما يعني 80% 90% لا فيش مشاكل 100% يأتي له بذات الدين وقليلة الجمال. يقول لك نصبر ان شاء الله يا مولانا. تجد له ذات الجمال ولا دين لها او معها القليل. يقول لي نعلمها يا مولانا. نربها يا مولانا. لان اساسه هو الجمال وهو يكذب اول ما على علينا. اذا قال ابيبك صلى الله عليه وسلم بطفر ليعلمك بأهمية الأرض وليرشدك إلى أن الدنيا من الممكن أن تحاربك نسأل الله لنا ولكم التباة على الخير هذه كلمة قالها رسول الله للرجال وكلمة أخرى قالها لأولياء الدين إذا جاءكم من ترقوا دينه وقلقه فدوجوه إلا تفعلوه تغن بثنة في الأرض وفزال كمي فالحديث رواه الإمام في المدين لسند حسن صحيح وشقهه الشيخ الألباني فالحديث صحيح حبيبك النبي بيرشد صلى الله عليه وسلم الأولياء أو يأي البن أبوها أمها إذا أنكم لا تعصف نجكم إلا للدين إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه ومن جمال بناغة حبيبه صلى الله عليه وسلم أنه لم يقل إذا جاءكم ذو الدين وإنما اشترض الدين أن يكون دينه مرضيا لكم والمعنى فيأتيكم أناس ذو دين كثير عليكم باختيار الأفضل من درجة دينه مرضية لكم من ترضون دينه ثم اردفها بالخلق اشارة الى ان قضية الاختيار لا تتوقف على العبادات لحية وتقصير سياس وطلات جماعة ثم تلوكيات خارج المسجل تحارب الاسلام صباح مساء لا نريد مسلما كما ينبغي جاملا كما ينبغي مطبقا لدعالين الاسلام كما ينبغي فقد ارجف حبيب صلى الله عليه وسلم الخلق بمشاهد جاب الدين وراء الخلق على طرف يبقى قرق ان له دو لا بد ان يكون دو خلق اسلام علم وعمل علم وتصفير عبادة ومعاملة لا سنة الحديث جزئية نغفل عنها وليا إلا تسعلوه تكن سنة في الأرض وستند كبير يأتيك ذلك فترفضه لقلة مالك يأتيك المال فتقبله لكثرة مالك تسأله ابنكك المنتقبة أتصل الصلوات الخير يقول لا تقول فلما رحلت لخطبتي فتاة إن تعلم أنها تحفظ كتاب الله وأنها تتمنى الانتزام بمنهج الله فتضرب ابنكك تقول أحرجت الرجل انت هتعملين امتحان يتقول لكم أنت بطفل الصلوات الخمس يقولوا لا وأكثرهم دي يقول والله الحمد وانا بطفل الصلوات مربع في المجلد الخمسة مربع أربعة لأن ثلاث الفجر تكفت سهوة من غالبية المسلمين إلا من رحم ربي أنا بطفل الصلوات الأربعة من الخمسة مولانا بقى الفجر ده مرخصين مع أن حبيبك صلى الله عليه وسلم لم يرخص لعبد الله إذن أم مكسوم الأعمى في ترك صناة الفجر واحد ما حبيبك بيحذرك وبيقلمك إلا تفعلوه سكم فتنة في الأرض وفساد كبير أي أن لم تدود إبنك تتصبحي به ويقتت بها ويقتد النسل فيهما جميعا ساجئ اسئله كل درس المرحله الي فتاه تقب زوجها قرضي يشرب الخمر زوجي لا يصلي زوجي يذبتي اطلب السلام حق الله امراه في هذا الوقت من الذي وصلها لان تكون تحت قيامه امر رجل في هذا الوقت للأمة شغل القرآن والأرض حاول شغل الأخاني وكلمة الأرض في الجنش أبوها زعل بها جانب أبوها أتاء لها ولأولادها ولأبلاء المسلمين لما تخير على أتاة المال وليس الدين بل والله وقضني ماذا أحتمل أن أقول امرأة وأنا طالب في جانعة بلغني انها تطلق زوجها صاحب المكانة المرموخة لانها ترفض خلع النقاط طلقها الرجل وموظم الشاهد ليس مطريق باجر لامراد تتقل لها في عرضه وانما موظم الشاهد ان الاسرد باسرها امن وامن واخوة وعبارس وجيران الكل يعرضون علي الأمر تحت بل خطأ وتطرق في البيت. قلت والله لو كنت مستعدا للزواج لتدوجتها أسأل الله أن يعفني بي ما لكن كنت لست طالب إن شاء الله رجل يطلق امراجك لأنها تأبى أن وجهها لغير يحدث هذا من ظلم هذا أبوه ظلمها لما وضع ذرة كمينة في يد خندير لا يعرف الله فنقول للآباء اتقوا الله في بلاجه ولا تعفوا لهن إلا بمن يتقي لها فيهن حسن يسأل لمن أزوج ابنتي فيقول زوجها من تقي يخاف الله فإنه إن أعبها أكرمها وإن شرحها على محج الاختباع لم يظلمها وأمة حبيبك صلى الله عليه وسلم في عصر رسول الله وفي عصر التابعين وفي عصر الأمة التي كانت من الموحدين المتقلين كانت تزوج على أساس الجين وانتبه انتبه لأمة كيف كانت تفكر وانتبه لتعلم أن الزاد إن كان على أساس كتاب الله وسنة رسول الله يثمر أعظم إثمار للإسلام وحيد لا يغسر لا نأتي بأمثلة من حياة الصحابة حتى لا تقول إنهم القمة والطفوة رجل يسمى نور حضر أبي مره كان من السراء بمكان وله إذن من الجمال بمكانه وكان له بستان كثير من العنف في مكان بعيد عن منتقره وتكاله فتقير عبدا من عبيده يسمى مبارك ليرحل إلى هذا البستان ويحتضى خذ مبارس ودى المكان وقاله بقى ترعى التمر متحفظه ثم بعد فترة طويلة من الشهور إذا به يرحل ليطمئن وليستجن في بستاني وإن عم بستاني أولا شوية فنزل على مبارك وقال يا مبارس ايتني بقدح ماء وقفعين فأتاه بقطف عنات فادأت له فإذا هو حامل فقال ايتني بقطف آخر فأتاه به فإذا هو حامل فقال يا أبو ما تغير ايتني بقطف ثالث فأتاه به فإذا هو حامل حالق يعجب فقال يا في الأرض جنين أو شهور طال يا شعركه حلمه من الحالبه قاعد في الارض مرت عليك دورة زراعية او دورتين مش حالك الحلم من الوحي ما جات لكش خبرة كده تقدر في كده نخص بكده حلم يعني نعرف ان صاحب السمر المشرف على السمر يجي كده يقدر يختار لحبيبه كده افضل حال ده يأخذ مصاحب المالك البستان كله لك ظهور متطاولة في الارض لا مبارك ولا تعرف حلوه من حال فقال له المبارك يا سيدي ما أرسلتني لآكله وإنما أرسلتني لحفظه يعلم الله أنني ما جقت لكم عمبه يا سيدي ما أرسلتني لآكله وإنما أرسلتني لحفظه نعلم الله أنني لم أدق لكم عنبا هناك أمانكم بعد ذلك فذكر رسل وقال والله يا مبارك إنك رجل مؤتمن وحبيبك صلى الله عليه وسلم يقول أني متشار مؤتمن فإني أستشيرك في أهل إن الذي تقدم لها قصاب كثيرون فأستشيرك لمن اذوجها وحذ الله فإذا في المبارك يقول يا سيدي إنهم في الجاهدية كانوا يزوجون للحسب وفي الإسلام على عصر رسول الله خير العطار صلى الله عليه وسلم يزوجون للسين واليهود يا سيدي كانوا يزوجون للمال. والنصار يا سيدي يزوجون للجمال فانظر بمن تحب ان تقتدين. بيقول لك الجاهلية حتى بلد. في الاسلام دي اليهود مال. النصار جمال. كد واحد دي الاساس الاغلب على تذكيره. فانظر انت تابع مين? بتحب مين? قال احب رسول الله وصحابة رسول الله واقتد برسول الله يا مبارك لن اجد خيرا لابنتي منك فاني دوجتها هك. فقال مبارك لا تعجب يا بي لا تعجب فحبيبك صلى الله عليه وسلم كان يأمر باستئزان البكر فشورف نفسك حلها فرحل الرسل الى ابنته وقال اي هنية تقدم لك فلان وفلان ولكن اخترت لك مبارك لما رأيته من امانته وقالت يا ابدا ان كنت رضيته لي دوجا فكيف لا ارضها وتدوجها وتدوجها لكن ليس كل ذلك موظم الشاهد انما موظم الشاهد ان هذا الدواج المبارك الذي خانف كثيرا من الاعراف واتبع سرع النار اثمر اعظم ثمرة من هي هذه الزمرة؟ عبد الله بن المبارك شيخ للأسلام هذه المرأة وهذا الرجل أنجبه عبد الله بن المبارك الذي حج إلى بنت الراح أربعين عاماً أربعين ثلاثاً وكان شيخ من الإسلام وله كتاب يسمى الإجماع ما من طالب علم إلا وأفرز عنه فإن كانت الزيجة مباركة بثبت كتاب الله وبثنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لابد أن تتمر خير ثمر يقول النبي صلى الله عليه وسلم التائه من التنبيق كما ذا ذنبلا أو كما قال نزح الله الحمد لله وكثا صلاة وسلام على عباده الذين اصطفى نشهد ألا إلهي بظهر وحده لشريك له أن نحوذ العبده والأسور وصفيره من خلقه وقليله طلوات رفه والسلامه عليه أما بعد فإن كربية الأولاد في الإسلام في هذا الزمان من العسر بمكان فكثيرا مما تبنيه في البيت تهدمه المدركة أو الشارع أو حق أو حتى المتش وللأسف أو حتى المتش وستعجبون من تكرارها قد يهدم المسجد إن وسد الأمر لغير أهله ما يبنيه الأبو الزين وأنا بالتوقف في جامعة الأزهر وأدرس بطلبة الشريعة وأصيل الدين والدغة العربي وأجد طلب على مسارك التخرج لا يتشرح دوم أن يقرأ في كتاب الله وهو قبل إمام مسجد ما الذي سيعلمه هذا لأبنائه فشل وضياع المهج أنه سيعلمهم أي شيء إلا شرع الله لأنه لا علم لسرع الله شيئا وهذا من هدم الأزهر الذي نسأل الله أن يعاكي الأزهر منه قد يهدب المسجد يام السمين ما يبنيه التقي في بيته هو وزوجه بما. بالوصول الى امامة المجد هناك لا يعرفون عن شرع الله شيء قد تهدم المدرسة ما تفعله انه وما اكثر ذلك قد يهدم الشارع ما تفعله انه واعظم هدام لما تفعله التلفال ربك ما تشاء وقل كما تشاء مشهدا إباقياً يعمق في ظهن الثالث يؤذل فيه أكثر من تأكيد وأعظم ثربية تدرك أعظم الآثر في الولد في الثربية الثلوكية لأن ولدك عينه معفوذة عليك فالحسن ما استحسن والقبيح ما استقبع وكل ما تفعنه يراه الولد خيراً وكل ما تدركه يراه الولد شراً فإن عرضت من ولدك أن يستمزك بترع الله من ألفه إليك فكن أنت أول مطبق لشغل الله نطرة ولدك إلى سلوكك تؤثر فيه تبثيرا عظيما أكثر من تبثير لسانك وبما أن المثبطين لتربيةك العوامل الخارجية كلها في بيئة قل من يعرف الله فيها حق المعرفة يجعلك تتشدد أكثر مؤكد اختيار دوجك فإن كنت أنت وهي تربيان على شرع الله وأمامكم من المحاربين الكثرة كان فكيف كان الزوج أول محارب تبقى مصيبة فوق المصيب يعني تربي في البيت والمدرسة تحارب والشارع يحارب والتلفزيون يحارب والجهن يحاربون والعلمين يحاربون تضيف إلى محاربيك محارباً هو أعظم وأترم في ولدك منك وهو الأول في الأوصي مصير مصير فكثير من الآباء يأتي ويشكر خصوصاً في تلفلة نعطي تبتل في معادي تبتل في التربية كل يوم يأتيني يا عدد من المستمعين يشكون من الأمهات أعلم ايه وتوه ايه أين الافتزامه أين إيمانه وأنت تختار زوجه كانتين افتزامة كنتم في الكون كانتين أسس اختيار الزوجة في الإسلام يعاني الرجال والشباب في بيوتهم في تربية أبنائهم من قلة فقص ودين لذلك تجد المسلمين الموحدين الذين يريدون الخير لأمة محمد صلى الله عليه وسلم يتجددون لتجددون أبنائهم وغلاثهم من الدين وغلاث الدين وحد لا مفتر وأختم بمثال يلم شعف الموضور الإيمان بعيدكم المسيد رضي الله عنه وأرضاه من خيرة التابعين زوج ابنة أبي هريرة جوز مين؟ بنت أبي هريرة وأكثر التحديث عنه وعن عادش من العلم بمكان من الجفل بمكان فقيه مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له ابنة حسنة السيرة والجماد والعلم انتانا مسلمة متكاملة يجيها كل شاب مسلم عبد الملك ابن مروان له ولد يسمى الوليد هو ودي عهده عبد الملك خليفة المسلمين ولي العهد الوليد ابن عبد الملك ارتل عبد الملك ينصب ابن سعيد ابن مهد فاختار أقصن وأذكى وألثن أماني تكلم فطيح من اللي شغلين معاه أرسله إلى تعييد طبعاً الزداية عارفين أن تعيد هيرفع العامل وهو بيعرض الأمر نهج نهجين نهج الترغيب في الخارج والنهج الثالث ترغيب من الشرق وبدأ بالخير بيقول له يا تعيد يا ابن المسيح ان امير المؤمنين ارسلني اليك يخطب ابنتك وهو في ذعنه هذا كانه يتعى بين يديك زي ما تقول الواحد الخليفه رئيس الدوله يتعى بين يديك يضم يدك يا خيرك يطلب ان يصل نفسه بك وذريته ما فعل ذلك الخليفه الا وهو يعلم ان عبد الله ابن عمر قال في عبد الله ابن عمر قلت سعيد ابن مزايف والله لو رآه رسول الله لتر به صلى الله عليه وسلم سيد عبد الله عمر كان لما تيجي سير السعيد يقول النبي لو شاهد سعيد ابن مزايف كان يتفرع فيه والله انه يعلم انك حجزت بيت الله ليثا و30 مقعد وينهي انه يعلم انك لك 40 هلله ما اخفأت تكثير لاحرامك في الطق الاول 40 سنه يوم يوم الى ان تنصلى الصلوات الخمس في الطق الاول ما بين مأموم في الضغف الأول أو كناه يقال فوالله إنه يعلم أن الشيطانة لن يجد ما يعرض لك في خلافك ولو حتى النظر في قصى رجل الأمانة يعني الشيطان مشتقلة في مدخل يلهي عن الصلاة حتى أن لنت تبص في اللي وده مكتبتها كده ونت مركز في اللي لقص أباع شعره في لزه يمش لقي الشيطان مدخلين وهو الذي لا يعلم فضله ويعلم مقوله الناس فيه فقد قالوا فيه لولا سعيد بن المسيد لرجع العزم الى الموالي ثم في الاساس كانوا عبيد واسلموا وقرطقه في الاسلام يعني مش عارف اصله فذهبوا مكه حجا وفقيه خرسان عطاء الخرساني وفقيه البجرة الحسن المصري وأخذ يعدد وفقيه الشام مكهون وأخذ يعدد أبطار المسلمين المحافظات كل محظن فقيه تحرش في الأصل العرب يقولون إلا مدينة رسول الله فقد حرثها الله بفقيه عربي قرشي كرامة لرسول الله يقول له انت الفقيه العرب الوحيد هو يعلم ذاك ارسلني يخصب ابنتك لولدك يطلب اتصاله بك واستصال ذريته بك وهو يعلم عنك كل خير ووالله لقد اتيتك بعز الدنيا والاخرى أتيتك بالملك والعز والجاء فرفض سعيد فقال أترفض الملك والعز والجاء قال رضينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الدنيا لا تزل عند الله جناح بعاضة فانجر كم ستمت من جناح البعوث كم يكون ملك أميرك في هذا الجناح هل تدينهم الجناح البعوث تدينهم الجناح البعوث فقال إني أقشى عليك أقشى أمير المؤمنين ووالله إنك لتلزي في العناد إلى أن يفعل بك مانا أتمنى فإن سيوف الشاه جوعا إلى رقاب ونحوم آل المدينة وأصيبها لحما لحما وجأنني في هذه الرأس محتجة وبهذه اللحية معفرة في ترابها في هذا الجسد مدرج في دمائه تتقل لها في نفسه وفي آل المدينة فإن كنت في علم عن الخليفة وعن ماله وعن قلته جهادة وورعا فإن آل المدينة في حاجة إلى هذه الصلة يتدع بصلتك بالخليفة بشر الخليف يعني إذا ما كنتش عاوز تنسب الخليفة عشان قبر نفسك نسب عشان تحفظ وتختم الأمة الإسلامية في المدينة وأظل الرجل في الكلام فقال أما ما قل فإني أقول لها كلمتين أما الأولى فإني عرض علي ليفاً وثلاثين ألف دينار ورفضتها خوفاً من الله وتعرض علي دنيا بأسرها محرمة أتعبلها؟ أأقبض يدي عن جمرة خوفاً من أذاها ثم أمثت يدي بعد يومين لآخذ مجموعة من الجم جم مولع ولعب كنت تولعب منها وامل حجر إلو جزم مجموعات كبيرة من أن يرى وأما الثانية فإن يقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا وأسأل الله أن أكون من المؤمنين ومالله ما بي خليفتك حاجة مثنتي وإنما من سياسة خليفتك إلطاف الحاجة بالناس وإنه يطلب بيعتي ويعلم أنني رفضت بيعته فإن زوجت ابنتي لولده تلك تعتبر بيعة ما بي حاجة إلى بيعته فإنه باطل عندنا كما أن ابنت بي باطل عندنا فقال الرجول سبحان الله رسول الخليط يقول له والله أخوف ما كنت أقافه منك أن تظلم ابنتك وتشيء في خوى المسجد فقد أثنتك بولي عهد المسلمين وهي إن لم تكن فيه فهو ابن الخريقة وهي إن لم تكن فيه فهو فارس فني مروان وتلاتتها فيه فكيف ترفض مثل هذا لابنتك قام لأني حتى نرجعني لابنتي رفضت ابن الخليفة لأنني أعلم أن الله سيسألني عنها في يوم القيامة هو يوم لعل خليفتك وابن خليفتك يكونون في مؤخرة الناد لأنهم يخرجون من حساب الزنات إلى الثالقين ثم إلى الظلمة والبجمة ولعل خليفتك وابن خليفته يكون على كاهلهما من ظنوب وأسقال ومظالم الناس مثل الجبال وبعد قليل وسعيد في مسجده جلت إليه تلميذه عبد الله بأبي وداعب إيه للحظ تلميذ يسمى عبد الله بأبي وداعب تأخر عن درس سيخ ثلاثة أيام فقال السيخ ما أخرت قال ما تتوجده وجلدت ثلاثة أتقبل العزاء فيها فقال تعيش فلما لم تؤذننا لنعذيها قال يا سيخنا فردتك لنعلم الأمة بأسرها خير من أن تنشلنا بفرد منها فذكر له فهمه الطالح ثم قال وهل ما بغيرها قل وكيف وأنا لا أملكم من خطام الدنيا إلا ثلاثة دعاً قال تعيدٌ أنا قال عبدالله داعي فلمت أنه يقول أنا أدوجك أنا أساعدك أنا أعيبك أنا أبحث لك فرعاً له فذر أنا غير تبسير ومثي له وقال ليشهد الضرر أن تعيدك من المفيد دوتت نته أولانا من عبد الله ابن أبي وداعا على قبل مفروف ثلاثة درام درهم زمان يعني شيء يعني زمان قم الفصل إذن زي دلوقتي جنونه قال ثم رحلت إلى بيت وبعد قليل دق الباب فقلت من؟ قال تعيد قلت تعيد من؟ ظلمت أن أي تعيد يطرق بعدي إلا تعيد من المتين قال سعيد بن المتيد كنت ايه رجع الشيخ في وعده وأتى يعتذر قبل انتشار الأرض فقلت يا سيدي لو أرضلت إلي أتيتك فقال سعيد بل أنت أحق أن تؤتى قلت ايه تراجع الشيخ ومن الرجول أن تكون طوعا بأستاذك يأمر وأنت تأتنى ففتحت الباب فإذا به يقول لقد كنت متدوجا وماتت دوجته ثم تدوجت فما أحببنا أن تديت ليلة بدون دوجة ثم انحضر الشيخ عن فتاة كالقمر فقزف بها إلى الباب وأغلق الباب والله يعلم أن قدم تعيب أربعون عاما ما أقطأت طريقها من المجد إلى المنزل إلا هذه المرة 40 سنة من جهد الجامعة إذا مرة واحدة حول على بيت عبد الله في أبي وداعه فلما أغنق البال نظرت فإذا امرأت كالقمر وكنت صائما واعدت طعام الفطور كان خزا يابسا وزيتا طواريتم حتى لا تقع الجبوة وتعثت الى اعلى داري ورميت جيراني بقصيات اعلمهم قد اصاب لأرض فخرجوا فقيت ودرق الشيخ وعده وارسلت نده وانها لفي داري اعلمكم بداري حتى ان تماثم فوت امرأتي لا تشكون فيه فيها فعرسم الرجال بالمسائلين يتطفع للخبر ودفوني اليها في عرص لا لهو فيه ومجزت معها اسبوعا كأني بالجنة فلما انقضى الاسبوع اتأذنتها للخروج فقالت إلي أنك كنت إلى درس سعيد قالت اجري اعلمك علمة عيدي واحد الله يا مست قام اجمر وعندي مفعل مفعيد يقول فالله ان المساله لن تكون معقله المفبر فقها فحديثها فيها فاجد عندها خبرا منها بل وقد يحدث الفرج على يديها حلل لي المساله المعضله بكيت اسبوعا كاني في الجنه فلما انقضى الأسبوع استأزلتها لدرس سعيد قالت اجبت اعلمك علم سعيد قلت والله من بمثل هذه من شبابنا يخلع جيدا ويكتوها به توبا اقل ما يكاثئها به يا أمة المسلمين اختيار الزوجة من الأهمية بمكان في إصلاح أبنائكم وزرياتكم وأمتكم فلا تتكاثلوا عن الاهتمام بهذا الأمر يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم جمعته إلا وفيه ابن عجابه ابن الله نعيب عفى أن تكون هذه المزاعة اللهم انظر الإسلام والمسلمين اللهم ارتع راية الإسلام عالية الخطاقة وفرين المجاهدين في سبيلك عشا تفقهم جوعة فاطعبهم عراية فكسهم مخزرون فانقصر لهم. اللهم انهما فرجوا الا من اجل لا اله اذا الله. فكن ماثرا بلا اله اذا الله. راكع الجواية لا اله اذا الله. اللهم فاند بطل اهل بنسوتك فانقر دينك. واند حر المخدثاتك. اللهم, اللهم عليك الصليبيين واليهود الملاعين والامريكان الغادرين. اللهم عليك بهم ومن عاونهم. اللهم انهم لا يؤجدونك. اللهم لا تجعه اخماني علينا. ولا تجعه سعرنا على حكامنا. واجع سعرنا وياهم على عدائنا. اطولون محبى سكالنا فينا. وحببنا في سكامنا. وحببنا وياهم في شرعك وكلم تنبيك. وجعلنا وياهم من عوامل لنصرة الاسلام. ولا تجعلنا وياهم من عوامل لخسنان الاسلام. اللهم يسر لهذه الاضي امرو عشد وعذ فيه آل جاعتك. ويذل فيه آل معطيتك. ويعمل فيه بكتابك و SARAHUtah نبيك. اللهم أعطي المسلمين. بYa got من العافاه حطوانات بعيد اللهم فك المدينين وشف مرضانا ومرضى المسلمين ورد الينا الغائبين وفك اقرى المأثورين اللهم احفظ المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات عباد الله ذكر باقتكم مشكور يذكر وختاما تقبلوا تحيات اخوانكم بشركه الرباط للإنتاج الإعلامي والتوذيع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته